وإذا النفوس زوجت وإذا الموهودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما

فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين

صاحبكم بما جنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو عليه غيب بقنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون, فأين تذهبون

لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا